وَجَعَلَ أَنَّ نَاشِعِي السَّطْعِ فِطَائَفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَ على الذين آمنوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالدين ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين سقط في الأرض ونجعلهم أئمتهم ونجعلهم الوالدين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم منهم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 نَرَاْتُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِن نَرَاْتُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَلْتَقَطِرُوا آ فالتقطه انا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وقر ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرّت عيني ولكما تقتلونه عسا عسا أيّم فعل أونت خلقه وندونهم لا, عسى عسى لا يشرون وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فالغا إن كادت إن كادتنا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون, لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم, وهم لا يشعرون وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِنَّ مُرَاضِعَهُنَّ قَبْلَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِنَّ الرَّاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ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 ولما بلغ شده واستوى أتيناه حكما ولما بلغ شده واستوى أتيناه حكما وعلمًا وكذلك نجاز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من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 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنكم هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب إِذْ نَادَىٰ سَنَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْنِخُونَ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يُريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين و جاء رجلا من أقصى المدينة يسا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من آخائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم توجهت قا أمدياً قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولمع ورد ما أمدياً وجد عليه أمّة وجد عليه أمة من الناس يسكنون. وَوَجَدَ مِنْ دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا حَتَّى حتى يصدر وأبونا شيخ كبير فسقا ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجازيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحناهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين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 قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نقول والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنَ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوَ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي آتِيكم مِنَّا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْبُرُونَ فَلَمَّا أَتَى نُودٍ مِن شَاطِئ الوَادِ الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَاعِ المباركة مِنَ الشَّدَرَةِ أَيَّ يا مُوسَى أَيَّ مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَمْقُ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا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 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سِقَانا فَلَا يَنصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَجَّنَات ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء ابن هدى من عاده وما تكون وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال في العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا همان فأوقد لي يا همان على الطين فجعل لي صرحًا لعلّي أطّلع إلى إله موسى وإني وإني من الكاذبين.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 وَظَرْكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا عَلَّمَهُمْ أَئْمَتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَهْيُهُمْ صَرَارًا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 فانكم كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن ولكن رحمه من ربك لتؤذر لتؤذر قوما ما اتهم من ندير من قبل كن يتذكرون ولو لا تصيبهم مصيبة ولو لا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون فيقولون ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك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 كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسن السيئة ومنهما رزقناهم يفقون وإذا سنّوا الأخ وأعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغين لا نبتغ القوم الجاهلين سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين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 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمنا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عهد الله خيره أبقاه أ فلا تعذلون أ فموعده له وعد حسنا فهو رقيق كم اتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين كنتم ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا الذين أغوينا أغوينا كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إلينا يعبدون وقينا دعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وأنهم كانوا ورأوا العذاب كانوا يعلمون لو أنكم كانوا يهتدون ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الآباء ويوم ف لا ييتسَأَنُ فعمِيَت لَيْهِم الأَ وََوَّ إِذ تَغم فَغُمْ لا ييتزَأَ فأََّا مَنْ جَابَ وَآمَنَ وَعمِنَ الصالِح فَعَسَى اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ خَيْرًا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 أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمثا إلى يوم القيامة من الله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَنَزَعْنَا مِنَ الْكُلِّ شَهِيدًا فَقُلْنَا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 خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين سبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن شاء من عباده ويقدر لولا من اللهم علينا نقص فبناك، ويكأنه لا يفرح الكافرون. تلك الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. جاء بالحسن فلقو خير منها ومن جاء بالسيئ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمّنوا السيئات إلا إلا ما كانوا يعملون فَنَضَّ عَلَيْكَ مِن قُرْآنٍ لَّرَآ تُذْكَى إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْمُدَى قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى, قل أعلم من جاء بالهدى ومن هُوَ فِي ضلال مُبِينٍ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ضغيرا للكافرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا ولا تدعو مع الله إلها آخر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 カラ la Gun الح